إن من نسي أزيادة في الكفر يضل به الذين كفوا يحلونه عمن ويحرمونه عمن ليواطئ عدة ما حرمن الله زوين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفرو في سبيل الله فقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع القيات الدنيا في الاخره الا قليل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 تحزنا ان الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم